ذكرى قليمة يا وطن يشهدها القلب.. ويبكي ويقول يا خسيس يا زمن تأخذ العزيز وتخلي ديابة الليل تشعل بالأرض الفتن ذكرى قليمة يا وطن يشهدها القلب ويبكي ويقول يا خسيس يا زمن تأخذ العزيز وتخلي ديابة الليل تشعل بالأرض الفتن ذكرى تشهدها الدار وهلها ويشهدها الحجر والبشر ذكرى تشهدها الدار وهلها ويشهدها الحجر والبشر وكل من عنده ضمير يبكي ويشهد لنا برحيل الاختيار زاد الوطن محن وكل من عنده ضمير يبكي ويشهد لنا برحيل الاختيار زاد الوطن محن ولما تغربان الليل شملها ولما تغربان الليل شملها وظنت أنها رح تكون بأمن لأنها غاب الخيار أسد الوطن والنذل ما خلف إحسابة إنها أبو عمار يحرس بروحه الوطن والنذل ما خلف إحسابة إنها أبو عمار يحرس بروحه الوطن وخلة فرجال الجود بالدم يرخص الغالي لجلها وخلة فرجال الجود بالدم يرخص الغالي لجلها فلسطين لجلك يا وطن يمكن التافه انها يقول انها رحل يمكن التافه انها يقول انها رحل وما عادل اسم بها الزمن لا يتافه لا يصهيون الزمن لا يتافه لا يصهيون الزمن أبو عمار هو الوطن وذا الوطن بيموت يمكن يموت أبو عمار أبو عمار هو الوطن وذا الوطن بيموت يمكن يموت أبو عمار أبو عمار تشوفه بالأغوار ويقول لك تاريخ عزمه وفي البيارة تخضر وراجها وتضحك لناه بيوم تفية بظلها ويغرد الحسون نجله على شجرها وشامي خياصقر في العالي شامخ يا صقر في العالي بشموخ الكوفية و عمار لبسها وسواعدنا الجبار رح أحمل من مزناد وسواعدنا الجبار رح أحمل من مزناد ونقول لك لابو عمار ثورة نشعلها وبشمس الصبح تشوفه وبشمس الصبح تشوفه وتقول صباح الخير للختيار وبشمس الصبح نشوفه ونقول صباح الخير للختيار وظنك يا نذل تسمعه يقول صباح الخير يا ثوار فتح الأحرار وبشمس الصبح تشوفه وتقول صباح الخير للختيار وظنك يا نذل تسمعه يقول صباح الخير يا ثوار فتح الأحرار